اللهم يا الله يا من هو في السماء إله وفي الأرض إله يا من عنت له الوجوه وذلت له الجباه يا من عنت له الوجوه وذلت له الجباه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا من يسمع العبد إذا ناجاه يا من ليس معه إله يدعاه ولا رب يرجى ولا خالق لالم سیون ن ج كاشف الضر والبلوى نسألك اللهم أن تصلي على نبيك ومصطفاك وحبيبك ومجتباك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فیروک اللہ میں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 أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارف منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على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 وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم يا الله اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم احفظهم بحفظك ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بنا وارزقنا برهم بنا وحبهم لنا وحرصهم علينا اللهم ألف بين قلوبهم اللهم بيهم واجعلهم لبعضهم مهينين لينين واصرف عنهم الغيره والحسد الله جعل كبيرهم يرحم صغيرهم وجعل صغيرهم يوقر كبيرهم اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن إلهنا يا مفهم سليمان فهمهم ويا معلم موسى وآدم علمهم لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلهم من أوليان وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم جعل أبناءنا وبنائنا حافظة القرآن وجعلهم مبلغين عن رسولك اللهم أسعدنا بصلاحهم اللهم أسعدنا بصلاحهم في حياتنا وقبل مماتنا يا اللهم أسعد هذه الوجوه أسعد الآباء والأمهات بصلاح ذريتهم في حياتهم وقبل مماتهم اللهم اغفر ذنوب أبنائنا وطهر قلوبهم وحص فروجهم, وحص فروجهم وحص فروجهم وحص فروجهم وحس أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكما وأهلهم لقبولهم اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك اللهم يا الله نزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك اللهم جنبهم الفواهر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن جنبهم رفقاء السوء اللهم اكفهم شر الزنا اللهم اكفهم شر الزنا اللهم اكفهم شر الزنا والخمور والمخدرات وسلمهم من العلال والآفات اللهم ارحم من مات من أبنائنا وبناتنا اللهم ارحم اللهم ارحم من مات من أبنائنا وبناتنا اللهم املأ قبورهم نورا وضياء واجعلهم فيها فرحين مسرورين سعداء من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار في الإعلان والإسرار اللهم يا الله اللهم احفظ من هم معانا واحفظ الغالر علينا بصلاحهم ومتعنا بهم ومد في أعمارهم وبارك لهم في صحتهم واشف المريض منهم واشف المريض منهم واشف المريض منهم اللهم من كان من أبنائنا وبناتنا مريض الله اللہ اللهم نورئی اللهم مشف عليك عليك اللهم مشفم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم من مرضهم يا سميع الدعاء آج فيهم في ابدانهم اصلح قلوبهم وجوارحهم اللهم مشدد بهم عضدنا اللهم بهم عضدنا وكثر بهم عددنا وزين بهم مجلسنا واحيي بهم ذكرنا واجعلهم عونا لنا اللهم اجعلهم عون لنا اللهم اجعلهم عون ولا تجعلهم عونا علينا اللهم لا تسلط ابناءنا وبناتنا علينا اللهم انا نسالك في هذه الليلة مباركه اللهم طمئن قلوبنا على أبنائنا وبناتنا بصلاحهم وفلاحهم وتقواهم وبرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على اللهم باعدنا على تربيتهم وتاديبهم واجعل ذلك خيرا لنا ولهم خيرا لنا ولهم اللهم انا نستودعك اياهم اللهم انا نستودعك اياهم فاحفظ يا ربنا مستودعناك اياهم فاحفظ يا ربنا مستودعناك اللهم اهد اللهم اهد الضال وأصلح العاق وأصلح العاق وقرب البعيد يا أرحم الراحمين اللهم عافي المبتلى عافي المبتلى عافي المبتلى من أبنائنا وبناتنا اللهم لا تشمت بنا الناس اللهم لا تشمت بنا القريب والبعيد اللهم لا تجعل أبناءنا سوءة في وجوهنا اللهم اجعلنا ممن اعتز بهم وفخر بهم برحمتك يا أرحم الراحم اللهم لين قلوبهم اللهم لين قلوبهم وأصلح حالهم وارأف بهم وارأف بهم ودلهم بك عليك ودلهم بك عليك ودلهم بك عليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك دعاء الأب الحنون ندعوك دعاء الأب الحنون والأم الرؤوم اللهم إنا نشهدك أننا قد سامحناهم وعفونا عنهم فلا تعذبهم يوم القيامة بسببنا وجميع خلقك أن, أن قد رضينا عنهم قد رضينا عنهم قد رضينا عنهم يا الله فرض عنهم وأرضهم برحمتك يا أرحم الراحيم اللهم ارزق العقيم من المسلمين اللهم ارزق عقيم المسلمين وخص منهم من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء اللهم من كان منهم عقيما محروما اللهم ارزقه ذرية طيبة اللهم ارزقه ذرية طيبة إنك سميع الدنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم فقيدنا الشيخ زايد وارحم وارحم الشيخ مكتوم وارحم من مات من حكام الإمارات وارحم موتانا وارحم موتانا وخص من ذلك والدينك وخص من ذلك والدينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة إلى ما تحب وترضى اللهم املأ بدنه وروحه عافية وشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا اللهم وفق نائبه ووفق حكام الإمارات ووفق ولي عهده الأمين إلى كل خير إلى كل خير يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام مل پی می